وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وله لائذ سمعتموه قرتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم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 إن الله رؤوف رحيم